ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منبالغوا إذا, إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمن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 وامغاربنا التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودننرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وما كانوا يعرشون